والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ هاني الرفاعي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لكم في الأنافقين فئتي والله واركسه الله تَسْبُو اَتُرِيدُونَ ان تَهْدُوا مَنْ اضَلَّ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلا وَالدُّعَاء لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سوا. تُلُومُ حَيْثُ وَجَدْتُمُ وَلا تَسْتَخِلُّوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقَ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصْرَفَ صُدُورٍ يُقَاتِلُوكُمْ أَمْ قَاتَلُوا قَوْمَهُمْ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سليلا ستجدون فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتبوهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا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 من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديتهم مسلمه الى ان ينهوا وتحرير رقبه وتحرير رقبه مؤمنا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكما ومن يقتل مؤمنا متأمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ورضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها لا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتُ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغْرَمُكُمْ فَيَذَلِكُم كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِن إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوون قاعدون من المؤمنين غير للضرره والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله ترجمة نانسي قنقر إلا المستضعفين لنرين جالون النساء والملدان لا يستطيعون هيلا لا يستطيع ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراظما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته هاجرا من الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن كفتم أن, أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتحوا الطاقة فَنُفِلٌ فَنُفِلُوا مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَسِيَاحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ سِلَاحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِينُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَثًا وَاحِدًا إِهْدَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَذَّ الْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَلَا تَيْنُوْفِ بِتِرَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُنُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أتيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكما ومن يكسب خطية أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهدانا وإثما مبينا ولولا woman